حزب كيميائي سعادة لسيدنا محمد السنوسي بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الخالق الأكبر لا طاقة المخلوق علي مع الله اللهم إنني في عماك وتحت نواك فحم عماك فانشر علي لواك واصرف عني بلاك النازل من السماء والمنتشاق من الأرض فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل اسمي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم اللهم يا من جعل نبينا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنين الرؤوفا رحيما وَذَلِلَهُ لِي وَمَكِنِي مِنْ نَصِيَتِهِ فَمَا جَامِعِ قَلْبِي بِخَفِي لُطْفِ اللَّهِ إلَى طِيِّفِ سُنُعِ اللَّهِ بِجَمِيعِ سَتْرِ اللَّهِ تَخَلْتُ فِي كَنَفِ اللَّهِ تَخَلْتُ فِي كَنَفِ اللَّهِ وَتَعَصَّنْتُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وتشفعت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بدوام ملك الله وبلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا حين يا, يا حين يا شين عجبت نفسي بعجاب الله ومنعتها بآيات الله وبالآيات البينات وبالذكر الحكيم وبحق من يحيي ضامئا وهيرامين جبرائيل ويميني وميكائيل عن يساري ويسرافي لعن خلفي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امامي وعصا ن ساعي يدي فمن رااني هابني وختم سليمان على لساني فمن تكلمت اليه قضى حاجتي ونور يوسف على وجهي فمن راني يحبني والله محيط بي وهو المستعان به على أعدائي لا إله إلا الله الكبير المتعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد نبي الامه وكاشف الغمه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما